அப்போ إِنَّ اللَّهَ مَا الْصَابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَالِرُونَ بَقَرَاوَ وَلِئَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ دُونَ سَبِيلِهِ وَإِنْ يَغْشَاهُمْ عَوْمٌ السَّيْفُ وَمَا لَهُمْ, لهم وَ And I am my am... father.